الون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تكلو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 فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمالكم ذلك أدنى لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا سكلوه هنيئا مليئا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 فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فَإِنْ سَلَّ يَسْتَعْفِفُ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا سَيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِنْ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 وابناءكم لا تدرون انهم اقرب لكم نفعا فريضه من الله ان الله كان عليما حكيما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 وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُكَ لَا لَهُ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيتي يوصى بها أودين من بها أودين غير مضار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 وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان وللذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن, ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا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 وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا لَزَوْجٌ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِقَطًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا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 ان الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحلل لكم ما وراء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 والله اعلم بما بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات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 والله يريد ان يتوب عليكم والله يريد عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجاره عن تراض منكم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 بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنسقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا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 وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى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 لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنسقوا مما رزقهم الله وَكَانَ اللَّهُ بِهِم عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالًا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مَنْ يَشَاءُ أَجْرًا عَظِيمًا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 يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم, أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا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 يا أيها الذين اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نضمس وجوها من قبل أن نضمس وجوها فنردها على أجبارها أو نلعنهم كما لعنهم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 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا, ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهداع من الذين آمنوا سبيلا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 أم يحسدون الناس على ما آتاه الله من سضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَسْتَعِرا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نصليهم نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ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 ان الله كان سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا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 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانه أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو انهم ان ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما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 ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعبون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا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 ومن يطع الله والرسول فؤلاء مع الذين انعم الله عليهم فؤلاء مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما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 وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَّمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمَ وَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيْمًا فَإِن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا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 اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله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 وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا اين تكونوا يدرككم الموت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 ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعه فإذا برزوا من عندك بيت ضائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا افلا يتدبرون القران افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا والى جاءهم امر من الامن او الخوف ألا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 يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الله لا إله إلا هو يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه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 أ تريدون أن تهدم أن أضل الله، وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَا تَجِدَ لَهُ سَبِيلَ وَادُو لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُنَّ سَوَاءً فَلَا تَتَّقِذُ مِنْهُمْ أُولِيَاءَ حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فقذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا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 سَلَمٌ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ أَغَارِونَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ غُرْكِسُوا فِيهَا فإِلَّا يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ سَقَيْتُمُوهُمْ وَأُولَائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا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 لا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ ثَدِيَةٌ سَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا هَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُرِبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَن أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ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 فَأُولَئِكَ عَتَاهُ الله وَيَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ الله عَفُوًا غَفُورًا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ الله يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةَ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 وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يستدكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم صلاة فلتقم قائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا, وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم عليكم الدكتور محمد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 فإذا قضيتم الصلاة فالكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنا فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا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 ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا اثيما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 انهم في الحياه الدنيا فمن يجادر الله عنهم يوم القيامه فمن يجادر الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا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 وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَظْلِمُ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا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 ولأ ظلّنهم ولأ فليبتكن ولأمرنهم فلا يبتّك الآن الأنعام ولأمرنهم فلا الله ومن يتقذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم, يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا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 ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَصْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَالتَّبَاعِ مِنْ لَتَيْبَ رَاهِمَ واتخذ الله إبراهيم قليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا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 ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ ينهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا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 إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا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 إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا لا يراغون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله إلا إلائي ولا إله إلا إلائي وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سبيلا.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 ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا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 وآمنتم ما يسعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ما يسعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ملم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا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 فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا وَرَفَعْنَاهُ فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا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 وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَالًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلَّ الْمَسِيحَ عِيسَ بَنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منهما لهم به من علم إلا اتباع وما قتلوه يقينا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 وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الْرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ والمؤتون الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 إلا طريق جهنم صالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في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 لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا المقربون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 وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَسَوْفَ يُعَذَّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ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 فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدَخِّلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إلَيْهِ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ